Book 2. 48 Femeniatun warbaun warbaun Szabadidős elfoglaltságok. Elsitatulat lett. Elsitatulat lett. Tiszta a هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ فيردني. هل يمكن فيه السباحة؟ هل تمكن فيه السباحة؟ فيردني. هل السباحة فيه غير خطرة؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ <تصفيق> هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ <تصفيق> هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ lehet itt egy csónakot kölcsönözni? Haljunkin hun u ha huna isti zsarukarab? Haljunkin huna isti zár karib? Szívesen szörföznék. an arkab almauž? Uhib an arkab almouż. Szívesen búvárkodnék. أحب أن أغتس. أحب أن أغتس. سيفش أن بيزشي يعنيك. أحب أن أتزلج على الماء. أحب أن أتزلج على الماء. لهت اتسرفت برادي. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استئجار؟ زلاجات الموج لهت اي بووار فسرلشت بيرلني هل يمكن استئجار معدات غطس هل يمكن استئجار معدات غطس لهت فيسي شي فسرلشت بيرلني هل يمكن استئجار زلاجات الماء هل يمكن استئجار Zelle Zsát Még csak kezdő vagyok. Ön a muzharadó muptedé. Ön a Középhaladó vagyok. Ön fi musztawan waszatt. Ön a fi musztawan waszatt. Már értek hozzá. Vagy? ماكيش، ماغن بنن. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. أستطيع التعامل في ذلك جيدا. أول فون أ أين التلفريك؟ أين التلفريك؟ تاد فون نالوتشيفزليتش. هل معك زلجاتسكي؟ هل معك زلاجات ألسكى؟ تهات ونالد شيبوكانش. هل معك حذاء ألسكى؟ هل معك حذاء ألسكى؟